سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يحفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحفى ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حميده ربنا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 قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابدهم ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حميدا. ربنا ولك.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 نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم غير المغضوب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.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 اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى ولك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم كما بلغتنا العشر الأواخر من رمضان ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا وولاتنا وعلمائنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار لرحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا ممن يقوم هذه العشر إيماناً واحتساباً. ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يوفق فيها لقيام ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يثق فيها لقيام ليله القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه العشر مباركة على أمة الإسلام في كل مكان تصبح فيها أحوالهم وتحقن فيها دماءهم وتجمع فيها كلمتهم وتوحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين في كل مكان اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولأوليائك عاصرين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح حال اخواننا في فلسطين وفي المسجد الأقصى وفي بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم اللهم انهم مظلومون فانصرهم, فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل انحصيفنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى به